فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذين اججانا من القوم الظالمين وقل رب زِلْنمٌ زَلَم مُ بَارَكَو وَأَن تَ خَيرُ الْمُنزِليد إِ فِي ذَالِكَ لَ آياتِ وَإِن كُا لَ مُذَتَلب فَُّ أَن شَأْنَا مِم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 وَل إِنْ أَطَعتُم بَشَر مِسْلَكُمْ إك إذََّ خاسُِود هييَعيدُكُم أَن لَكُمْ إذ مِتُم وَكُ تُم تُرَابَوُ وَعظَانَد أََّكُم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 قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُوا قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ D أَschanami ذdi hin quunaden أَ